نستاق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم لله واتذكر أنو يدعون إلى السجود وهم سالمون فدرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيديمتي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 اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحذر الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصرف بساقه فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرف قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لذنه أجرا عظيما قال صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قفضة من النار فيخرج أقواما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 فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم ما رأيتم في الجنة ومثله مع ذكم فيقال لهم ما رأيتم ومثله معه وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي رجاء حتى اذا فرق الله من القضاء بين عباده. واراد ان يخرج من النار من اراد ان يخرج. ممن كان يشهد ان لا اله الا الله. امر الملائكة ان يخرجوهم. فيعرفونهم. بعلامة اثار السجود. قال فيعرفونهم بعلامة اثار السجود. وحرم الله على النار ان تأكل من ابن ادم اثر السجود. فيخرجونهم قدم تحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السين ويبقى رجل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني لهضها فأصرف وجهي عن النار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 ادخلني الجنة ثم يقول ربي ادخلني الجنة ثم يقول او ليس او ليس قد سعمت ان لا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما اقدرك فيقول يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك فيقول يا ربي لا تجعلني اشقى خلقك فلا يزال يدعوه حتى يضحك الله فلا يزال يدعو حتى يضحك الله وربي لن نعدم خيرا من رب يضحك فإذا ضحك منه أدن له بالدخول فيها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 استعدوا عباد الله للقاء ربكم، وأحسنوا ظنكم به، وأحسنوا ظنكم به، فإنه عند حسن ظن العبد به، أحسنوا ظنكم بربكم، فإنه عند حسن ظن عبده به، ومن حسن ظن العبد بربه حسن العمل. من حسن الظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وشفاع لما في الصدور وبدن ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طاعتك تخفي عن الكون جميل طلعتك وكل ما في الكون من صنعتك اللهم بيض يوم العرض وجوهنا وتبقل موازيننا وكن على الصراط أنيسنا اللهم إنا نسألك توبة صادقة اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك ارحم ضعفنا وتقصيرنا وجهلنا واسرافنا في أمرنا لا تؤاخذنا بالتقصير واعفو عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعلم مولانا ونعمل نصيحه اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا اغفر لموتانا وموتى المسلمين الله اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. المسلمين يا رب العالمين يا أمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المظلومين ويا قاسم الجبارين لا تحرمناه أظنك يا رب العالمين أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت العزيز ونحن الأدلاء وأنت القوي ونحن الضعفاء آمنا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا أمورنا انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وشيشانا وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين انصر من نصرهم واخذل من خذلهم قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وأفلغ عليهم صبرا وثبت الأقدام فك أسرانا وأسرهم يا رب الأنا اللهم عليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك اللهم اشتد وضأتك عليهم اللهم اشتد وضأتك عليهم اللهم اجدد وضعتك عليهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية